الوحدة الخامسة الدرس الثاني عصر السعادة واحد استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور يمزح أحمد مع صديقه يهتم بواجبه يعيش الإنسان في المجتمع الغش تصرف سلبي كسب مالا كثيرا وأصبح غنيا تجنب من الإفراط والتفريق